ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموتى وكلمهم الموتى واشرنا عليهم كل شيء قبل لما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون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 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يَحَاوِرُونَ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ يُحَاذُّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ذُقْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَتَدْرُهُ وَمَا يَفْتَرُونَ وكذلك جعلنا لكل نافذ عدوا شياطين الانس والجن شياطين الانس والجن يحب بعضهم الى بعض ذكرو فالقول غرام ولو شاء ربك ما فعلوه فدرهم وما يترون وكذلك جعلنا لكل نافذ عدوا شياطين الانس والجن شياطين الانس والجن يحب بعضهم الى بعض يذرف القول غرارا ولو شاء ربك ما فعلوه فدرهم وما يترون ولتصرا اليه اقبده الذين لا يؤمنون بالاخره 37. وليرضوه وليقترؤوا ما هم مقتلفون 38. ولتصرى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة 39. وليرضوه وليقترؤوا ما هم مقتلفون 40. ولتصرى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة 41.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 أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُخَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَلِينَ وَتَمَّتْ كَرِمَةُ رَبِّكَ صِدِقًا وَعَدِلًا لَا مُبَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا لا لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ وَإِن تُضِعْ أَثَرًا مِّن فِى الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِيَّتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَإِن تُضِعْ أَثَرًا مِّن فِى الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن إِلَّا الظَّنَّ وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يقرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين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 وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ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 ان الذين يكسبون الاثم يجزون بما كانوا يقترفون ودر ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم يجزون بما كانوا يقترفون ودر ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم يجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر الله عليه وان انه لذئسقا وان الشياطين ليوسعون الى اولياءهم ليجادلوكم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لذئسقا وان الشياطين ليوسعون الى اولياءهم ليجادلوكم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 أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُدْخِلُ اللَّهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَهَا مُجْرِمِيَهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا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 سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد, وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نقتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته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 فُصيب الذينَ أجرام صغاب أيضَ الله وَاب شدديد وَذااب شَد بما كانوا يَمكون بني يريد اللهم أي يهدًا يشَق صَدرَهُإس وَن يريد أي قِم يجعل صَدرَهُ بيقًا حرج 124. طيقا حرجا كأنما يصحد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون 125. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُمِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّيْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ومن يرد ان يضلله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كانما يصحد في السماء كذلك يجعل الله الريح على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وهو وليهم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الجن قد مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا رَبَّنَا اسْتَمْتِعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ قَالُوا النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 قال النار متواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ قَالُوا النَّارُ مَثْوَاكُمْ قَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إن رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكذَكًا وَلي بَعبََّّ لِمِينَ بَعظًَا بِمَا كانوا يَكسمون وَكذَانِكًا وَلي بَعبََّّ لِمين بَعْظًَا بِمَا كانوا يَكسمون وَكَذَِكًا وَلي بَعْبََّّ لِمينَ َظًَا بِمَا كانوا يَكسمون يا مَعْشَرجِّ وَالْإِنس أَلَم يَأْتِكُمْ رُسُلُ مكُم يَقُصُّونَ عَلَيْكُم آيات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 وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يَقُصُّونَ عليكم آياتي لقاء يومكم هذا ويقصون عليكم آياتي وينذعونكم لقاء يومكم قالوا شهدنا على انفسنا غرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القراب ضدل ومن واهلها غافلون. ذلك ان لم يكن ربك مهلك القراب ضدل وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولكل درجات مما عمل وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمه وربك الغني ذو الرحمه اي يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء فما انشاكم من ذريات قوم اخرين وربك الغني ذو الرحمه وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَن يَشَاءُ فَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمًا آخَرِينَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ من بعدكم ما يشاء. سَمَاءَ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ 173- قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون, فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يخلح الظالمون 174- قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون, فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار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 فقالوا هذا لله لزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وجعلوا لله مما درأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا فَقالوا هذا لِللَّهِ بِالزَعْمِهِم وَهذا لِشُرَركنا فمَا كانَ لِشُرَركَائهِم فَلَا يَصلِلُ إلىى الل وَمَا كانََ لِلَّهِ فَهُو يَصِرُ إ شرركائِهِم سَأَمَا يَحقُون وَجَعللوا للِلههِ مِمَّ ذَرَأ مِنَ الْ الحَرْطِ وَالْأَنْعامِنَ صِيدًا فَقالوا وَقالوا هذا للِناهِ بِالزَعْمِهِم وَوهذاَا لِشرك فمَا كانََ لِشُرَركَ إِهِمْ فَلَا يَصلِلُ إلىى الله وَمَا كانَانَ للللههِ فَهُ يَصِلوا إ شُرَركائِِم سَأَمما يَحُون وكذلك سجن لكثير من المشركين قتل اولادهم قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 وقالوا هذه انعام وارث حجر لا يطعمها لا يطعمها الا من شاءوا بزعمهم وانعام حرمت بهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا هذه انعام وارث حجر لا يطعمها لا يطعمها الا من شاء بزعمهم وانعام حرمت قهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجيزيهم بما كانوا يفترون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 وَقالَاالُوا مَا فِي بُقُونِ هذه الأنْعامِ قَالِصَة لِذكُلِنَا وَمُحَروَهُ عَلَىأَزْوَاجِنَا وَإَكُمْ مَتَةَ فَهُمْ فنِ شُرَكَ سََجِزهِمْ وَصفْفَهُم سَجِزهِمْ وَصفَْهُمْ, وصفهم إِهُ حَكِيمٌ عَليم. قد خسر الذين قتلوا أو نادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا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 قد خسر الذين قتلوا أو نادهم سبها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا وَهُوَ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون وهمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أتمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وَهُوَ الذي أنشأ جنات معروشات وَغَيْرَ معروشات والنخل والذرع مختلفا أكله وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَةُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ۚ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا وَالزَّيْتُونَ وَهُمَّا لَمُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهًا قُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَتْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرُشَافًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ لَكُمْ عَدُوٌّ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ لَكُمْ عَدُوٌّ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا 122-أكلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 123-ثمانية أزواج من الضأم اثنين ومن المعز اثنين 124-قل آذ ذكرين حرم أم الأنتين 125-أما نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ثمانية أزواج من الضأم اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنتين أما اشتملت عليه أرحام الأنتين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين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 قُلْ أَا الذَّكَرَيْنِ حَرْوَمَ أَمِ الْأُنْتَيَنِ أَمَّا اجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْتَيَنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَادَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْد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 إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حروم أم الأنتيين أم اجتملت عليه أرحام الأنتيين أم كنتم شهداء إذ ثمن اظلم ممن افترا على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الضالين كل اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا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 علا قايم يطعمه الا ان يكون ميتا الا ان يكون ميتا او دمنا مسفوحا او لحم خنزير او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهلل لغير الله فمالق غير باق ولا عاد فان ربك غفور رحيم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 ثَنَا نِصْرٌ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ لَذِيذٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَقْتَلَ بِعِظَمٍ ذلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبِرِّهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ لَذِيذٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْهُ بُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْهُ بُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ ما اختلط بعض ذلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبِرِّهِمْ وَإِنَّنَا لَصَادِقُونَ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ لَذِي غُضِرَ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ ما اختلط بعض ذلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِذْ كَذَّبُوا كَفَرُوا بِرَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ القوم فَإ كَذبكَ بَقُ رَبّك د رَحْمَ واسِعَد ركم د رَحْمَةِ واسِعَتِ وَلا يرددّ بأسهُ عن القَووم المجرمين فَإ كَذَّبُكَ بَقُ رّك د رَحمَةِ واسِعد ربكم د رَحْمَةِ واسِعَة, واسعة وَل يرددّ بأسهُ عن القَووم المجرمين لَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَهُ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا وَالِدَانَا وَلَا أَرْحَمُنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا 124. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تقرسون 125. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا, ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم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 لَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا وَالِدِينَ وَلَا حَرْوَى وَلَا شُرَكَاءَ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا وَبَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَبِاللَّهِ الْحُكْمُ الْبَارِقَةُ فَلَوْ شَاءَ أَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ فَبِاللَّهِ الْحُكْمُ الْبَارِقَةُ فَلَوْ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن يشهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم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 وَرَاتِبَتْقُتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ رَبُّكَ تَعَالَىٰ أَنَا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا أَن لَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ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 وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْكُوا ذَلِكُمْ وَصَّاقُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ وَأَوْكُوا الْكَيْنَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُ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 110. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 111. ولا تتبعوا السبل عَن بكم عن سبيله 112. ذلكم وصاطم به لعلكم تتقون 113. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 114. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هَذِهِ كُم وَصَّاتٌ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ثَُّ آتَين موسَ الكِتابَةَ مامًا على الذي أَخْسَنَ تَقْصيل لك شيء وَوتَقصِل لِكُل شيءَيد وَهَُى رَرحْمَةً لعَهُم عَهُم بِلِق يعَِهِمْ يُؤمنِنونثَُّ آتَن موسَقِتابَةَ مامًا على الذي أَخْسَنَ وتَقْصيل لِك شيء وَتَْصلَ لِكُّ شيءَيُْ وَهُ دَو ررححْمَةً لعَهُم عَهُم بِلِق يعِّهِمْ يُؤْمِون وَهذا كِتاب أَزَلناَاهُم باََكُم فَتَّبِعُوه وَالاتَّقُ عََّكُمْ تُرحَمون وَهذا كِتابابٌ أَزَلناهُمْ باََكُ فَتَّبِعوه وَاتَّقُول عََّكُمْ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ قَائِلَتَيْنِ قُلْ إِنَّ الْكِتَابَ عَلَىٰ قَائِمَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِم لَغَافِلِينَ ان تقولون انما انزل الكتاب على قائفتين على قائفتين من قبلنا وان كنّا عن دراستهم لغافلين ان تقولون انما انزل الكتاب على قائفتين قُْ سِكِتابُ على قِ فَتَيِْ مِن قَبللِناام وَإِن كُّ عَن بِاسَتِه لَغَافِلين أَوْ تَقول لَْ أنا أُن سِ عَلَنكِتابابُ نلَكّا أَهْد مِنهُم فَقَدْ جاءكم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا سَنَجزي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ آيَاتِنَا عَذَابًا أو تقولوا لو أناء سل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينه من ربكم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحما فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصد عنها سنعذ الذين يصدفون عن آياتنا الْعَذَابَ لَنَا كَانُوا يَصْدُفُونَ أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّا أُنْسِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ من أقلَ مِم كَدبَ بآيات الله وَصَدَفَ عنها سجِس الذين يَصِفون عن آيات نس العذال م كانوا يَصفون هل يَقُرونَ إلا أن تَأتَهم الملاائكَةُ أَ يأت يربك أو يأت يربك أو يأت بعض آيات رك يَوْوم يأتي بعضض آياتِ رَبّكَ لا يَمفَر نَكْس إمانهَا لا يَيمفَر نَكْسن إمانهَالَ تكن آمََتْ منِ قبللَ تكن آمَنت منِن قَلُ أَْ كَسَدت في إانهاَا فَير قُل تَظِر إ مُ تَظرون العُرونَ إلااأَ تَأتَمم الملاائكَةُ أَْ يأتي يربّكأَ يأت يربكأَْ يأتيَ بعض آيات رّك يَوْوم يأتي بعض آيات ربّكَ لا يَيمفَ نَكْسًا إمانها لا ييمفَ نَنفسْسًا إمانهاَا لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمَنت من قبلل أَ كسَدت في نانيها خيرا قل انتظروا انا منتظرون هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يَوْم يأتي بعضض آيات رَبّكَ لا يَم فَ نَكْسن إمانهاَا لا يَيمفَر نَكْسًا إمانهَالَ تَكن آمََتْ منِ قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قَلَ تكن آمََت م قَضلُ أَ كَسَدت فيِي إانهاَا فَير ق تَظِر إ مُ تَظِرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لنست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لنست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُفِزَى إِلَّا مِثْلَهَا فلا يجزا الا مثلها وهم لا يظلمون من شاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن شاء بالسيئه فلا يجزا الا مثلها فلا يجزا الا مثلها لا يظلمون من شاء بالحسنه فله وَمَن شَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَاهَا إِلَّا مِثْلَهَا فَرَاغَ الْعَذَابُ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 124. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما, دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 125. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إِني هذاد رَّ إ صط مستَُْقينهِ قم دِ قِيَمًا مِ تَ إضهِ مَ حانفَا وَما كان منِ المشركين قُإِني هد رَّ إ صاط مستتقين انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قُل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ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 وَهُو ال الذي جَعللَكُمْ قَلَ فَأَررضِ وَرَبَ ورفع بَعْضَكُمْ وَرَفَعَعضَكُمْ فَوْقدَدَعَظض دََجات لَدْلُ وَكُمْ بمَاتَكُمْ إَِّ رَبَّكَ سرَرِيع الْ الغِقابِ وَإِهُ لَغَفُور رحيم وَهُو الذي جَعللَكُم قَلَ فَأَررضِ وَرَفَعَ بَْضَُْ وَرَفَعَعضَكُم فَوْقَدَعْضِ دََجَاتٍ لَدْلُ وَكُمْ بم آتَكُم إِ رَبَّكَ سرَريقُ الْ العِقابِ وَرنهُ لَغَفُور رحيم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ قِلَائِدَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ وَرَفَعَ بَعْضًا فَأَوْقَعَ بَعْضًا دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا <تصفيق> لِف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين صاد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب الأُنزلَ إلَك قَلا يآين فيِي صدِلكَ حرج منه لتونذِرَ بهه للتذَِبهه وَذكرالمؤمنين كتاب الأُنزلَ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 إاتَّبعومَااءُ سِن إلَيْكُ مِرْوَبِّكُمْ بِك وَلَا تَتَّبعو مدُونِهِ أَْنياَا أَقَللَ مَا تَلَكَرغ إاتَّبعومَاُزِلَ إِلَْكُ مِروَبِّكُمِك وَلَا تَتبع مِدُونِهِ أَْ لياَا أَقَللَ ماَا تَلَكَرنُون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 وَكَم مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَهَا فَجَ أَهَا بَأْسُنَا بَيَةً أَهُمْ قائِلُون بَمَا كَانَ دَعْوَهُمْ إِذجَ أَهُمْ بَأْسُنَ إِلَّا أَْ قَاُون إِلَّا أَ أن قَالُون إَِّ كَُّا فَمَا كانََ دععْوَهُم إِْج أَهُمْ بَأْسُناَ إِللاا أَنْ قَون إِللاا أَنْ قَُون إِا كَُّْ ظَالِمِين فمَا كانََ دععْوَهُمْ إِْج أَم بَأسُنَ أَن قَون إِلَّا أَن قَون إِنَّكُمْ ظَالِمُونَ بَلْ نَسْأَلُ مَنْ أُوسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ بَلْ نَسْأَلُ مَنْ أُوسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ بَلْ نَسْأَلُ مَنْ أُوسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَ قُصن ن عَلَيْهِم بِغِلمِر وَمَا كُ غائبين فَلنَقُصن ن عَلَيْهِم بِغِلمِر وَمَا كُ غائبين فَلنَقُصن ن عَلَيْهِم بعلم وَمَا كُ غائِبين والالْوزننُ يَوْمَائِذ الْ الحَبّ فَمَ فَقُلَ nutr diyعat 146. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ользن الآن يومئذ للحق فمن, فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون mee películ音C plugin lessonword Wall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 ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشه قليلا مما تشكرون ولقد مكنناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معيشه قليلا مما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صغورناكمثُ قُلنا للِمَلا إكَ تسجدول ل آدمَ فَسجدون فسجدد إلاا إليسَلَ يكُم مِن السجدين وَلاقدََ خَلَقناكمُمْ ثمُ صَغورناكمثُ ثم قُلنا للِملا إكَ تسجدول آدممَ فَسجدد إلا إبليس لم يكن من الساجدين ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من قال م مَنَعكاء لا تَسجددَ إ الأمَرتُم قالَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقُتَنيِي مِن مالن وَقَلَقُتَهُ مِن قين قال م مَنَعَكاء لا تَسجددَ إِ الأمَرتُم قالَا أَنا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقُتَنيِي مِن ماله وَخَلَقُتَهُ مِن قين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 قَا فَحدِقُ مِنْهَا فَنَا يكُ لَأَن تَتكَبّرَ فيِيهَا فَخرُرج إِْجكَ مِنَ الصاضِرين قَالَ فَحْدِقُ مِنْهَا فَنَا يكُ لَأَن قَالَ أَنصِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ أَنصِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم ثم لاتينهم من بَيْن اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ثُمَّ لَقَاتِيَنَّهُمْ مِنْ دُونِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَمْدُحُورًا لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ جهنم نَنَنِنكُم اَجْمَعِينَ قَالَ اَخْرُجْ مِنْهَا مَدْؤُومًا مَدْحُورًا لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُم اَجْمَعِينَ قَالَ اَخْرُجْ مِنْهَا مَدْؤُومًا مَدْحُورًا لِمَنْ تَبِعَكَ منهم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 بَلَسَوَا سَلاهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَوَرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إن إِلَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بغرور فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنَ الْأَرْضِ فَرَقَ الْجَنَّةَ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ لَم ماذا قَ الشَّجرَةَ بَدَتْ لَمَا سَوْؤاتُمَا وَقَفِقَا يَقْسِفَانِ عَلَيْهِ م مِن وَرَقِجَنَّ وَندَاهُمَا رَبّهُمَا أَلَمْ أَهَكمام أَلَمْ أَنكُمَا عَنُ تِكُمَ الشَّجرَةِ وَقُكمَا وَأَقُلكمَااءِ الشَّيقَانَ لَكُمَا, لكما, لكما عَدُ مُبِين فَبَدَّلَاهُما بِغُرور فَلَمَّا ذَاقا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنۡهَكُمَا أَلَمْ أَنۡهَكُمَا عَنۡ تِلۡكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلۡ لَّكُمَا وَأَقُلۡ لَّكُمَا إِنَّ الشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِينٌ قالا ربنا ظلمنا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 وسَن وَإلَّمْ تَّ لَنا وَتَوْحَنَالََكًا مَ مِنَخاسِرين قاللَه بِقوبضُ قمْ لِبعضٍعَد وَلَكُمْ في الأرضِ مُسْتَقَر وَمتَع إ حِلين قاللَ بِقُوب قَمْ لِبععضِعَد وَلَكم في الأْرضِ مستْتَقَْنُ وَمتَع إلى حِلين قلَ بِطُوبَضُ قَمِْ ببععْظِعد وَلَكُمْ فِي الأرْرضِ مستْتَقَو وَمَتَع إلَ حين قلَ فِيهَا تَخيَونَ وَفِيهَا توتُونَ وَمِنْهَا تُخفاجُون قلَ فِيهَا تَخْيونَ وَفيِيهَا تموتونَ وَمِنْهَا تُقاجُون يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ نَعْلَمُ لَعَلَّهُمْ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 ك الشَّيطالكم أأَخرجَ أَبَ وَيق كمام أخرجَ أبَ وَيقُ إ مِنجََّةِ يَزِرُعَهُ لِذ سَْم يَزِرعَْهُ م لذاسَما لورِيَهُمَا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 يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وإذا فعلوا فاحشة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 عند كل مسجده ودعووه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون قل امر ربي بالقصن واقيم وجوهكم عند كل مسجده ودعووه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون قل امر ربي بالقصن واقيم وجوهكم عند دَعْ كُلَّ مَسْجِدٍ وَدْعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأْتُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا ضَلَّ عَلَيْهِمْ ضَلَالَةٌ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُوا الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ نَنْجُونَ اللَّهِ 3- <تصفيق> فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون 4- فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء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 وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمونه والْإِ ماَا حََّمَ رَبَّ الْفَواحِشَمَا ظَهرَ مِنهَا وَمَا بَطلله وَالْإِفْنَ والْبَغِييَ بغَيْيرِ الْ الحَبّ وَآ تُشرِكُ بالِاللَّهِ م لَم يونَززّل الْ بِ سُطان وَأَ على اللَّهِ مَا لا تََلُون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 141- ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون 142- ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا مات اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَآتِيَكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَآتِيَكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يقصون عليكم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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ, أولئك أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ, أولئك أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ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 وقالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب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 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا مَا كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عناه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 حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا رَبَنَا هَٰؤُلَاءِ ضَلّونَا فَآتِهِمْ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت خمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم فآتهم عذابا ضعفا مِنَ النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال دخلوا في أمم قد خَلَتْ من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت خمة لعنت أختها حَتَّى إِذَا دَارَكَهُمْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَصْحَابُ ربنا ربنا النَّارِ لِأَهْلِهَا أَلَمْ نَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ مِنْ نَارٍ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّا كُنَّا كُفَّارًا فَأَخَذَتْهُمْ أَخْذَةَ الْعَذَابِ وَقالَات حُولهُم مِأُفْرَهُم فمَا كانََ لكُمْ عَلَن مِنْ فَبْ فَذُوقُلعَذاَابَرِ مَا كُ تُمْ تَكْسِبون وَقالَات قُولهُمْ مِ أُفْرهُم فمَا كانََ لكُمْ علينا مِنْ فَبْل فَذُوقُلعَذاابَر مَا كُْ تُمْ تَكْسِبُّون وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَدُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَتَّحُ لَهُمْ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الجنة ولا يدخلون الجنه حتى يلد الجمل في سنخ الخياط وكذلك نجز المجرمين ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنه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 ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجمل في سم الخيار وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها, أورثتموها بما كنتم تعملون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها, أورثتموها بما كنتم تعملون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 أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأدن مؤدن بينهم اللعنة الله على الظالمين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدناه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 أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأدن مؤد من بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا, عوجا وهم بالاخرت الذين يصدون عن سبيل الله ويدغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم بالاخرة كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله ويدغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم كافرون وبينهما حجاب وعلى الاحراف يجالون يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وبينهما حجاب وعلى الاحراف يجالون يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه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 وَإذاَا صُِفَةْ أَدَصَارُهُمْ تِق صْحَذِ النَّ لِقَاوا قالوا, قالوا رََّّنا لا تجعَلناانَعَقَوْمِ القالمِين وَإذاَا صُفَةْ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 الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته وادخل الجنه لا خوف عليكم ولا انت تحزنون اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته وادخل لا خوف عليكم ولا انت تحزنون أَهَا قُلَ إَِّينَ أَقُ سَتُمْ لا يَنَالهُم اللهَّم بِحْمَه وَدُخُلُجَنْجَّةَ لا خَوْثٌ عَلَْك وَلاَا أَْتُمْ تَحْزَلمُون فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا, علينا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين فنادى أصحاب النار نار اصحاب الجنه ان افيدوا علينا ان افيدوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمه على الكافرين بَنَا دَا اَصْحَابُ النَّارِ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ هُنَا عَلَى الكافرين الذين ولعبون وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون الذين اتخذوا دينهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم لن نساهم فاليوم لن نساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الذين اتخذوا دينهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننسهم فاليوم ننسهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وهدى ورحمه هدى ورحمتا لقوم يؤمنون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً هُدًى يؤمنون لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هل يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ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 ما كانوا يفترون هل ينذرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفيع فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون هل ينظرون إلا تأويله يوم, يأتي تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت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 إن رَبكُم اللههُ الذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ فيِي سَّةِأَّ مِ ثمُ استتَوعَ العْج يغش اللييلًا إه رَيَقُلُبُهُ حَثثَا وَالشَّمسَ وَالخَمَرَ وَ مُنّ جمَ مُسَخفَات بِأَمرْرِهِ أل لَهُ الْ الخَلقُ وَأَمرُ تَباركَ اللهَّ رَ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرها ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين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 ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين وَل تُكْسِدوا فِي الأرنِ بعد إسْلَاحِهَا وَدُلُوه خَوْفَ وَطَمَعَ إِ رَحْمَةَ اللَِّ قَبٌ مِنَ المُحْسِنين وَلا تُكْسِدوا فِي الْ الأرنِ بَعْدَ اسْلَاحِهَا وَدُلُوه خَوْفَ وَطَمَع إِ رَحْمَةَ اللَّه قَرب مِنَ المُكْسنين.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 حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد, سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته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 والبلد طيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك مصرف الآيات لقوم يشكون والبلد طيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك مصرف الآيات لقوم يشكون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 اقف عليكم عدد يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكنني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكنني رسول من رسول من رب العالمين وُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ اللَّهِ مَا لَا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 واغرقن الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميا فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقن الذين كذبوا باياتنا واغرقن الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميا فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميا والى عاد اخاهه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم, ما لكم من اله غيره pega hip barrel وإلى عاد أخهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم, ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وإلى عاد أخهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم, ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قوله إنا لنراك في سفهة إنا لنراك في سفهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال الملأ الذين كفروا من قوله إنا لنراك في سفهة إِا لََراكَ فِي سَفهَة وَإِن مَُّا لََظُننُكَ مِنَ الْكذِبين قَالَ الْ المَلَُ الذيذينَكَ فَمِ قَوْنِهِ إِا لَنَراكَ فِي سَفهَ إِا لََراكَ فِي سَفهَة وَإِن مَُّا لََظُنُكَ مِنَ الْكذِبين قَالَ يَاقْ مِ لَْسَ بِسَفهَةٌ لي ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم الناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم الناصح الأمين أَو عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَاذْكُرُوا إِذ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ وَزَادَكُمْ فِي خَلْقِ بَطْشٍ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أَو عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَاذْكُرُوا إِذ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ بَعْدَ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ وَزَادَكُمْ فِي خَلْقِ بَطْشِهِ فَاذْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ قَال قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ من رَبُّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَ لِفِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَمْ تُؤَابَاؤُكُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَمْ تُؤَابَاؤُكُمْ مَا نزل الله ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتمها, سميتمها أنتم وآباء سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا 34 وقطعنا دافر الذين كذبوا وَمَا وما كانوا مؤمنين 35 فأنجينا هو الذين معه برحمة منا 36 وقطعنا وَمَا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين 36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 بَيِّنَةٌ مِنْ الله هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُؤْءٍ إِنَّ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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم, ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكلوا دَرهَا تَأقُل فيِي أَضِ اللَّهِ وَلاَا تَمَّهَا بِسُنّ وَلَا تََسّهَا بِسُن إِ فَيَأخُدَكُمْ عَذاابًا أَلم وَذكُر إِْ جَعَلَكمَفُلَف أَمِن بَعِ عَم وَبوكُم في الأرب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 وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ من بَعْدَ عَادٍ وَبَوَّأَكُم فِي الْأَرْضِ وَبَوَّأَكُم فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا قال الملاؤ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن لهم لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا ان بما ارسل به مؤمنون قال الملاؤ الذين استكبروا من قوله للذين استضعفوا لمن آمن لهم لِمَن آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ لِنُهْدِيَنَّهُمْ 124. لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون 125. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون 126. قال الذين بالذي آمنت به كافون قال الذين استكبروا ان بالذي آمنت به كافون فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنتم من المرسلين فعقروا الناقه وعته عن امر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح ااتنا بما تعدنا ائنكم من المرسلين فعقروا الناقه وعته عن امر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح ااتنا بما تعدنا ائنكم من المرسلين فاخذتهم رجفة فاصبحوا في دارهم جادين فاخذتهم رجفة فاصبحوا في دارهم جادين في دارهم جادين فتولى عنهم وقال يا قوم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون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 ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم ما سبقكم بها من احد من العالمين ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون انكم لتاتون الرجال من دون النساء بل قوم مسرفون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 وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتقهرون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأنجيناه وأهله اِلَّا <سؤال> امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ, ما لكم مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خَيْرٌ لكم إن كنتم مؤمنين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم, ما لكم من إله غيره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 ولا تقعدوا بِكُلِّ صراط تعودون وتصدون عن سبيل الله من آمن به من آمن به وتبغون ها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانصر كيف كان عاقبة وَلَا تَأُعدُ بِكُلِّ صِاسِ تُعِدونَ وَتَصدُّونَ عَن سَبِل اللههِ مَآمَنَ بِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَمغُونَهاَا عِجاب وَتْكُرُون إِذكُْ تُمْ قَللَ فَكَثَّرَكناَ وَفُرُكَيفَكَانَ عاقِبَةُ الْ المُكسِدينين وَلَا تَأععدُ بِكُلّ صِاصِ تعِدونَ وَتَصُدّونَ عَن سَبل اللَّهِ مَآمَنَ بِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبُغونهاَا عجَاب وَذكُرون إِذكُْ تُمْ قَللَ فَكَثَّرَقْنَ وَفرُركَْفَكَانَ عغِبَة الْ المُكسِدينم وَإِن كَانَ قَائِلَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَقَائِلَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَإِن كَانَ قَائِلَةٌ فَإِنْ كُمْ آمَنْتُمْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَقَائِلَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يحكم اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ